Mm hmm. تقول هم قسا في الفؤادي قد رسى إنما العزم طبيب الأسى هاجر الحزن وراح وطوى ليل الجراح إن أملك يشرطي الصباح. ثم آخيت الرجال أهل صدق واعتدال فرأيت الخل ينجي من ضلال وسعنت بالكتاب والدعاء المستجاب فوجدت الهم يمذيك السرال واتقاضي في احمد الرحمن ربي ذا الجلال الحبان الحكمه والاعتدال وهداني بنعز وكلام كيلاقي كي جنه فيها ظلال Amen. <laughs>